دعوات مختلفة دعاء الداعي نقرأه في ليلة أم لهاي من شيء بسم الرحمن الرحيم الله أنت ربي لا إله إلا أنت عليه توكلت وأن ترك العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي, العلي العظيم ما يشاء الله كان وما لن يشاء لن يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحرظ بكل شيء عيلا اللهم إني أعود بك من شر نفسي ومن شر كل دافة أن تآخذ من عصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دعاء عيدة الأسلامين رضي الله وآله اللهم إني ضعيف فقوم في رضعك ضعف واخذ إلى الخير من ياسيتي واجعل الإسلام يلتها براية اللهم إني ضعيف فقوم وإني ذليل فأعزني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغل يقرأ على الصلاة الغداة في الإمات الدنيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا حمد ولا قوة إلا بالله وهذا من قرأه كفاه في المهمات الآخرة الله مهدمي من عندك وأفر علي من قطبك وانشر علي من رحمتك وأنزب علي من دركاتك دعاء تكيان السور من قرأه وقرأه الله وسكره اللهم رب كل شيء وإله كل شيء ومري كل شيء وخالق كل شيء وقاهر كل شيء وفاطر كل شيء ومالك كل شيء وعارم كل شيء وحاكم على كل شيء وقادر على كل شيء بقدرتك على كل شيء يغطرني كل شيء وهبني كل شيء ولا تسألني عن شيء ولا تحاسئني بشيء دعاء المعتمر وهو تليمان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق ومن ما خلق ومن ما هو خالق ومن, ومن آسمواته ومن آأرضه ومثله ذلك وأضعافه ذلك وعدد خلقه وزن عاشقه ومنته رحمته ومدح كلماته ومبلغه رضاه حتى يرضاه وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما ضاق وعدد ما ذاك في ما بقي. في كل سنة، وشهر، وجمعة، ويوم، وليلة، وساعة من الساعات، وشن، ونفس من الأبد إلى الأبد، وأبد الدنيا، وأبد الآخرة، وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله، ولا قدر الآخره. دعاء أحمد بن حمد من قرأه نقرة وعشيا ثلاثا سبحان الأبدي الأب، سبحان الراحِد الأحد، سبحان الفرد الصمت، سبحان من لم يتخذ صاحبته ولا ولده، سبحان من وضع بغير عمد سبحان من لسَّت الأرض على ما نجمت، سبحان من خلق الخلق وأحصَّهم عددا، سبحان. قسم الأرزاق بين عباده ومن فضله لا ينسى منه أحد هذا تعال إبراهيم بن ألحم يقرأ يوم الجمعة صباحا ومساء. مرحبا يوم المزيد والصبح الجديد والكتاب والشهيد يومنا هذا يوم عيد ابتد لنا ما نقول بسم الله العلم المجيد الرفيع ودول الفعال في خلقه مالين أصبح بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته مؤترفا ومن ذنبه مجتوقرا ولأبوبية الله خاطرا ولسم الله في الإلهية جاهلا وإلى الله فقيرا وعلى الله متوكدا وإلى الله مريماً أشهر ملائكتك وأمياءه وعسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالق بأمنه هو الله لا إله إلا هو روحبه لا شريكاً وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحر حق والساعة حق والمكر ولكير الحق وعددك حق ونقالك حق الساعة آتية لا ويب فيها وأن الله يضعث من في القدول لذلك على نحيان عليه أمو وعليه عبعة إن شاء الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لعن عدتك وعن على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك اللهم من شر كل دي شر اللهم إني غلمت نفسي فأطل لي ذنعبي فإنه لا يغفر ذنعب إلا أن توهدني لأحسن أخلاقي فَإِنَّهُ لا يحدي بأحسنها إلا أنت واصرف عمي سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك إنا لك وإليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت اللهم بما أرسلت من رسول وآمنت صلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا خاتم كلامه ومثا حفور على أبيائه ورتنه أجمعين آمين يا رب الله اللهم أولئنا حضره واستنا بكأسه مشربا ربيا سائرا هنيئا لا أرمأ بعده وأبدا واحشون في ذنرته غير أخزايا ولا لاك فينا ولا مراهينا ولا مبتوئينا ولا مرهوب علينا ورقادي اللهم اعصرني من فتن الدنيا ورفقني بما تحق وترضى وأصلح شارني كله وثبتني القوم الثابت في الحياة وفي الآخرة ولا تغضي الذنب كنت ظالمًا سبحانك يا علي يا عظيم يا آمام يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات لأكنافها سبحان من سبحت لهم الجبان ب accents من سبحت لهم البحار بامواتها فسبحان من سبحت لهم الحيتان ب لواطها من سبحت له في السماي براقيها من سبحت له الشجر بوصولها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأراطون السبع ومن فيهن ومن عليهم سبحانك يا حبي يا حبي سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وأنت حي لا تبوت يدك الخير إنك على كل شيء قديم دعاء لبوار. يا مبيع الكمال يا عظيم الجلال يا كفيرا الكوال يا دائم المسال يا حسن الفعال يا راسق العباد على كل حال يا بديع يا مثال يا قائمة يا زوال ويا إله البشر يا عظيم الخضر يا معين الضفر يا محروف الأثن يا الله يا رحمة يا مالك يومي إياك نعبد وإياك نستعين صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وحيد لله وفعاده دعاء إذن أطار الله فنسكلم من قرأه كتب الله من الفداد الله مغفر اليوم اللهم ارحم امت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشترك امت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبع امت محمد صلى الله عليه وسلم دعاء شرم بلادي يكتب فيه في مجال ويبحى مال ويشرف اللهم فقهني في الدين الشريعه والطريقه والحقيقه واستعن حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين دعاء يوسف عليه السلام يا صريخا للصريخين ويا رياضا للزاغين ويا نفّر جك حرّم مكروهينا ويا نفّر جك حرّم مكروهينا أتراحني أتعرض مقال ولا يخفى عليك شيء أن أجعلي حارجاً ونخرجاً يرحمك ياذ من قهر هذا الدعاء يكون محبّاً. ومحكورا من كلفاء الراشعين اللهم اللهم ارحم أبا بكر وعمر وأثمان وعليا والحسن والحسين وحمزة والعباس والعباس فضوان الله تعالى عليه الأجمعين وعلى كافة من آمن بكتاب الأذين وعلى من تبعهم أحبهم إلى يوم الدين وحشونا معهم في جماعة الصالحين. قال مار قال معروف الكوخي من قرأ هذا تعالى أشتد له غيوبه ومن قرأه ثلاث مرات يحشون وعدهم. اللهم يا لطيف أدركني بلطف الخفيف أنا محتاج ذليل وأنت القوي لقني اللهم يا سميع عن حسابي يا شديد العقابي يا غفور يا رحيم يا خالق كل شيء يا فاتق السماوات والأرض يا فارق الحب والأواء يا فارق الصباح يا رهيب الحسنات يا دافع السيئات يا غافع الخطيئات يا ساتر العواءات يا مانع البيات يا مقيل العثرات يا موحي الأموات يا نور الأرض والسماوات أضل حاجتي في هذه الساعة في هذه الساعات يا إله الأولين والآخرين يا بديع السماوات والأرقين يا ذا الجلال والإكرار وصلى الله ورى سيدنا محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحم وحرمة محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله صلى الله عليه وسلم دعاء روسى نقرأ من خلاص من السجن يا صالع كل صوت ويا كاسي العظام لحمها ويا من شرحا بعد الهوت أسأمك بأسمائك الختنى وباسمك الأعظم الأكبر المخلوم المكلوم مريدا يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حبيب دائلاته لا يرى عن أولاده. يا ذا المعروف الذي لن ينقطع أبداً ولا يحصى أدداً فالرجعاً دعاء معكم قادر في أني له أفء كفير اللهم أصلح الكلاما والأمينة والراعية والراعية وألخ بين قلوبهم في الخيرات ودفع شر بعضهم عن بعض والله من تلعالم سرافرنا فأصلحها وأنت العالم بالنوبنا فوقرها وأنت العالم بالنوبنا فاسجوها وأنت العالم بحوالجنا فقضها لا تعالى حيث نهيل لا ولا تنفق ولا تفقدنا حيث نحيثنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية الشقالنا إك عن من سواءك واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ألهمنا ذكرك وشكرك وحكم عن بابتك لا إله إلا الله ما شاء الأرض كان وما أبد لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تخيئنا في غفلة ولا تأخذنا على غروة ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرم كما عملته والذين قبنا ربنا ولا تحملنا ما ضاقت لنا به ورضعنا وأوفلنا ورحم أنتم لنا فانسونا أن على القلب كافٍ دعاء أبي جانة الصحابي يقرأ لطرق بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد المصور الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى من طارق التار من الرمال والجوار إلا طالقا يبلغ بخير أما بعده فإن لنا ولك في الجو ساعة فإن تك وفاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم من حق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعلمون وعسلنا اختبون ما تمكروا اتركوا صاحب كتاب لهذا لا تَمْلِكُ إِلَى عَدَدَتِ وإلى وإِلَى مَنْ يَزْعُفُ إِلَى عَدَدَتِ الأَصْنَامِ وإِلَى مَنْ يَلْعُبُ أَنَّ عَبْدَهُ الآخر إِلَهٌ الآخَرَةِ لا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ له الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تفرق أعداء الله وملغت وجه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيكفيك الله وهو السميع العليم. دعاء خضري عليه السلام يقرأ بخوف عدوي وإهلاكه عدد حروفه. يا قاهم يا أنتم ان ورشك اره كامله طه في عظمتك دون لطف عادي وعنت وعنت لعظمتك الى الاغان وعلمت بما تحت الأرض كانك ما فوق عرشك وكانت وسام مثل الدول كان على يدك وعلى يد قوم في علمك فانقال كل شيء لعظمتك وخطع كل نبي سلطان سلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كلها بيدك لا هي بغيرك اجعل لي من كل همر وضم أصبحت إذا أمسيت فيه هرجا ومن كل طريق مخرجا اللهم إن عبدك عن ذنوبي وتجاملك عن خطيتي والسكر علي أن قبيحي عملي أضن عملي أن أسألك ما لا أستوجبه منك ومما ما قصرته فيه فصيحته أوجاء إنا أسألك بستأني سب وإنك لمحسن إلي وإنه لمشيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتوب إلي عليك وأتبع ولكن على من عنك وأتبع ظنوك المعاصي ولكن في قدرك حملتني على طواعتك فأرجع علي بفضلك وإحسانك إلي فاتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله وحده وصلى الله ولا سيدنا حتى إرعاله وصحبه أجمعين دعاء الحسن علي عليه السلام الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر ولا يخيب من دعاه ولا يقطع وجاء من عجاه دعاء أبي حسن الشامي: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا جامع الناس اليوم لا رد فيه اجمع بيني وبين طاعتك على بصاق مشاهدتك وفرق بيني وبين هم الدنيا والآخرة وتم علي في أمرها واجعل هم لأنت ومذأ قلبي لمحبتك وهيجه بأنبالك وخشيع نفسه بأنبال أظمتك ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجب دعائي ولا تخيب رجائي لحق محمد صلى الله عليه وسلم أطلك وأسولك قاتا مني يا الله يا رب يا سيد يا من لا يا مجيب من الطرجين دعاه يا من ليس بقاطع عنا يضعف ضاره يا من جئت من إسرائيل من كرامنا وقومه نجوا نفمين من القوم الضالين تعاو بالإيمان وازادي يا بحسن يا حسني خاطرا الرحمن الرحيم يا حي يا قدوس يا منع السماء والأرض يا دجال يا رب الله مني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمتك يا رب يُعَادَ جَافَ الْصَاحِبُ مُقْرَوَةً الْكُوَّةِ وَالشِّبْتِ اللَّهُمَّ يَا أَبْتَتِي عِنْدَ شِبْتِي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ كُوَّتِي أُحْسِنِي بِعِينِي أُحْسِنِي بِعِينِ كَبَّتِي لَا تَنَامَ أَكْرُسُ بِعُقْمِ كَبَّتِي لَا يُوَارِ وَالحَمْلُ الْجَرَّةِ الْعَلِيَّةِ وأنت رجائي اللهم إنك أكبر وأجل وأقدر إما أخاف وأحبر. اللهم بك أدروا في نحره وأستعيد بك من شره يعاءوا لمحيطين العربي من قرأه إهداء ورضعون مرة يحصل لغاجه بسم الله الرحمن الرحيم يا قادم يا ظاهر يا طاطم يا نطيب يا خبيب قوله الحق وله الضوء يوم يركح بسعور عالك العيب والشهادة وهو الحكيب الخبيب موية عن إبو مسعود رضي الله عنه قال إذا حفظه شيء فقل اللهم رب السماوات السبع وما فيه ورب العرش العظيم ورب جبرائل والنكائل وإسراطيل كل جار من فلان وأشععه وأتباعه أن يطبعوا علي وأن يطبعوا أي يطبعوا علي أبدا عز جارك وجل ثلاؤك ولا إله إلا أنت وَلَا حول وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِلَّا العلي العظيم. الْعَظِيمِ صلاة الشيخ محمد المدني يقرأه الشفاء الله أصلي على سيدنا محمد ضد الغلوب ودوائها وعافية الأبداء وشفائها ونور الأبصال وطياها. صبا و اوه و عليه وسلم. دعاء جنه الاولياء يقرا كل صباح سبع و 18 يد في الرحمن الرحيم الله وحده بحرز قدرتك كي الاعداء وغندس بماك عن وأعوذ بك من قهل القاهدين وظل الضالبين وكيف الإماراء الحاسبين وضعم الأشقياء البرسيين وشماتة الأشراء المطرين والحمد لله رب العالمين من جميع الأولياء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شكت شبه وفرق جمعه ومزق حذتهم وقلب تبديعهم وخرب ريالهم ومثل أحوالهم وقلب أعجالهم واشغلهم لأبدانهم وخذهم أخسى عزيز مقتدر لحق الله بحق اخي عزيز ومبتدئ بحق الى الى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق سن هذه الروح الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد وعلى آله وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا دعاء اسم الجليل وهو عظيم اسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الجليل الجفار لا إله إلا الله واحد القهار لا إله إلا الله البطل عسكر لا إله إلا الله هو الطاع السكار لا إله إلا الله الخالق والنهار لا إله, الله لا, إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا ونعبده عبده لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا ونحده حامد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا ونحن له مشاكل لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا والصلوات وصلوات الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أنك ربا خالقا اللهم عطلني يا, الله يا الله يا الله يا الله رحمتك يا أرحم الله هذا جعا من دول وهو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبر عيني بحرمة اسم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نبر عيني بحرمة في علي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نبرعني بحرمه السير محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نبرعني بحرمه صدق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نبرعني بحرمه حي وعط صلى الله عليه وسلم يا نور نوري يا نبرع نور يا شادي يا كاتي، يا معاتي أعشقني محمداً لحرمة هذه الأسمائي يا الله، يا الله، يا الله ميرت صدر الحقي والدين الإمام الرازي نقرأ بكل قراتي يوم السبت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين يوم الأحد لا إله إلا الله الملك الحق النبي يوم الإثنين لا إله إلا الله عزيز جليل يا عزيز يا جليل يوم الثلاثان اللهم صال على أحب وعلى آل محمد وسلم من كثيرا يوم الأرض عائمة لا إله إلا الله خالصا وقصا يوم الخالص لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يوم الجمعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم